وما شروط صلاة الجنازة صلاة الجنازة كأية صلاة إلا أنها ليس لها وقت ولو في الأوقات المكروهة عند الأحلاف والشافعية وكره أحمد الصلاة وقت التطوع والاستواء والغروب إلا ان خيف عليها التغير فالخلاصة أن شروط صلاة الجنازة هي كثروت أي صلاة أخرى في عمومها والله أعلم